قوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين تقدم إضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى هدى للمتقين وقوله تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إلى آخر القصة تقدم إضاحه في مريم وطه والأعراف وقوله تعالى وورث سليمان داود قد قدمنا أنها وراثة علم ودين لا وراثة مال وذلك في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب الآية وبينا هناك الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورث عنهم المال قوله تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون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 كقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة الذي يخرج الخب قال بعض أهل العلم الخب في السماوات المطر والخبء في الأرض النبات والمعادن والكنوز وهذا المعنى ملائم لقوله يخرج الخب وقال بعض أهل العلم الخبء السر والغيب أي يعلم ما غاب في السماوات والأرض كما يدل عليه قوله بعده ويعلم ما يخفون وما يعلنون وكقوله في هذه السوره الكريمه وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين وقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين كما أوضحناه في سورة هود وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائي ألا يسجدوا لله بتشديد اللام في لفظه ألا ولا خلاف على هذه القراءة أن يسجدوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لفظة لا فالفعل المضارع على هذه القراءة وأن المصدرية المدغمة في لا ينسبك منهما مصدر في محل نصب على الأظهر وقيل في محل جر وفي إعرابه أوجه الأول أنه منصوب على أنه مفعول من أجله أي وزين لهم الشيطان اعمالهم من أجل أن لا يسجدوا لله أي من أجل عدم سجودهم لله أو فصدهم عن السبيل لأجل أن لا يسجدوا لله وبالأول قال الأخفش وبالثاني قال الكسائي وقال اليزيدي وغيره هو منصوب على أنه بدل من أعمالهم أي وزين لهم الشيطان اعمالهم ألا يسجدوا أي عدم سجودهم وعلى هذا فأعمالهم هي عدم سجودهم لله وهذا الإعراب يدل على أن الترك عمل كما أوضحناه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال بعضهم إن المصدر المذكور في محل خفض على أنه بدل من السبيل أو على أن العامل فيه فهم لا يهتدون وعلى هذين الوجهين فلفظة لا صلة فعلى الأول منهما فالمعنى فصدهم عن السبيل سجودهم لله وعلى هذا فسبيل الحق الذي صدوا عنه هو السجود لله ولا زائدة للتوكيد وعلى الثاني فالمعنى فهم لا يهتدون لأن يسجدوا لله أي للسجود له ولا زائدة ايضا للتوكيد ومعلوم في علم العربية أن المصدر المنسبك من فعل وموصول حرفي إن كان الفعل فيه منفيا ذكرت لفظة عدم قبل المصدر ليؤدى بها معنى النفي الداخل على الفعل فقولك مثلا عجبت من ألا تقوم إذا سبكت مصدره لزم أن تقول عجبت من عدم قيامك وإذا كان الفعل مثبتا لم تذكر مع المصدر لفظة عدم فلو قلت عجبت من أن تقوم فإنك تقول في سبك مصدره عجبت من قيامك كما لا يخفى وعليه فالمصدر المنسبك من قوله ألا يسجدوا يلزم أن يقال فيه عدم السجود إلا إذا اعتبرت لفظة لا زائدة وقد أشرنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك إلى أن أوضحنا الكلام على زيادة لا لتوكيد الكلام في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في أول سورة البلد في الكلام على قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وسنذكر طرفا من كلامنا فيه هنا أيها المستمع الكريم أما نحن فسنرجي ذكر ما أشار إليه المؤلف رحمه الله إلى لقائنا القادم إن شاء الله لتصرم وقتنا الحاضر دونه فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته